والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبهم ا ل ظ م آ ن ماء حتى, حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده, ووجد الله عنده فوفاه حسابه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 ثم ي ؤ ل ف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب